الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكان حديثنا في الدرس السابق عن الواجب وذكرنا تعريف الواجب في اللغة وفي الاصطلاح نعم بل ذكرنا قبل ذلك ما يتعلق بالأحكام وتعريف الأحكام في اللغة او الحكم في اللغة وكذلك في الاصطلاح والماكن رحمه الله تعالى قال الاحكام سبعة الاحكام سبعه وهذا من حيث ان من حيث ان الاحكام تشمل الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه لاننا عرفنا الحكم بانه خطاب اطباب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخير او الوضع فالاقتضاء والتخير هذا يشمل الأحكام الاحكام التكلفية وهي خمسه واما الوضع فهذا القسم الثاني من الاحكام وهو الاحكام الوضعيه وسياتي ذكر ذلك سياتي ذكر ذلك ولهذا بعض الشراح اعترض على ابي المعالي هنا اعترض على أبي المعالي كيف يجعل الأحكام خمسه لكنه لم ينتبه إلى الى العموم ظن أنه يقصد الاحكام التكليفيه وليس كذلك وانما يريد الاحكام نوعي الاحكام التكليفيه والاحكام والاحكام الوضعية لكن إذا قلنا ان المراد بالاحكام هنا الاحكام التكليفيه تكون قسم حينئذ كم اقسام الاحكام خمسه تكون تكون خمسه, خمسة إذا وضعنا قيد التكليفيه تكون أحكام 5 وإذا زلنا هذا القيد تكون الاحكام تكون احكام 7 فلا يفهم من هذا أن الاحكام التكليفيه عند الجويني تكون 7 وإنما الاحكام بعامه فيشمل التكليفي ويشمل الحكم الوضعي يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي ثم بعد ذلك شرعنا في الواجب في تعريف الواجب وذكرنا اقسام الواجب وقلنا ان الواجب وقبل ذلك ايضا ذكرنا الفرق بين الواجب والفرض ولا داعي لاعاده ذلك ثم قلنا ان الواجب ينقسم الى ثلاثه اقسام ينقسم باعتبار ذاته وينقسم باعتبار وقته وينقسم باعتبار المكلفين ينقسم باعتبار ذاته وباعتبار وقته وباعتبار المكلفين وقلنا إن الواجب باعتبار ذاته ينقسم أيضا قسمين. إلى قسمين واجب معين وواجب مبهم واجب معين وواجب مبهم أما الواجب المعين فهو الذي لا يقوم غيره مقامه فهو الذي لا يقوم غيره مقامه مثل ليش؟ صلاة نعم مثل الصلاة والزكاة نعم والحج وغير ذلك وأما القسم الثاني فهو واجب مبهم فهو واجب مبهم يعني غير محدد في شيء بعينه وإنما هو واحد مبهم بين أمور مذكورة لا يتحدد واحد منها بعينه مثل ذلك خصال الكفارة خصال الكفارة عندنا كفارة اليمين قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحليل رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام عندنا الآن كفارة اليمين تنقسم إلى قسمين القسم الأول بالتخيير يكون بين إيش الإطعام. بين هذه الثلاثة إما الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة هذه مخير فيها الإنسان مخير فيها الإنسان أي شخص أراد أن يكفر كفاره يمين فانه مخير بين الأمور الثلاثه بين واحد من الأمور الثلاثة إما أن يطعم أو يكسو أو, أو يعتق أو طيب إذا ما استطاع ينتقل بعد ذلك إلى الصوم ينتقل بعد ذلك إلى الصوم فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة أيام وهذا على خلاف ما يفهمه كثير من العوام يشرع في الصوم قبل قبل الخصال الأولى إذا القسم الأول قسم على التخير من كفارة اليمين والثاني قسم معين إجباري وهو صيام ثلاثة أيام إذا لم يستطع الثلاثة الماضية طيب فيما يتعلق بخصال الكفارة قلنا إنه ينقسم من القسمين تخير وتعيين هذا التخيير الذي هو الإطعام أو الكسوة أو الاعتاء أي هذه الثلاثة هو الواجب؟ أقول مو. أحد هذه الثلاثة أحد هذه الثلاثة هو الواجب نحن لا نحدد عليك واحدا بعين لا نقول واجب عليك الاطعام ولا نقول إن الواجب عليك فقط هو الاعتاء أو الكسوة نقول انت مخير بين هذه الثلاثه المهم انك لا بد تاتي بواحد, بواحد منها لا بد ان تأتي بواحد منها فلا نقول لك يجب الجميع ولا نقول أن الجميع, ان الجميع ايضا لا يجب لا يصح ان نقول ان الجميع واجب ولا يصح ان نقول ان الجميع ايضا غير واجب بل ان الواجب هو واحد واحد من هذه الثلاثه لا بعينه لاحظتم هذا فيما يتعلق الواجب باعتبار ذاته باعتبار ذاته القسم الثاني وهو الواجب باعتبار وقته الواجب باعتبار وقته وهذا ينقسم الى قسمين واجب موسع وواجب مضيق واجب موسع وواجب مضيق وضابط الواجب الموسع هو ما يتسع معه فعل غيره هو ما يتسع وقته لفعل غيره معه مثال ذلك الصلوات الخمس. مثلا عندنا صلاة الظهر نعم تبدأ من زوال الشمس إلى إلى دخول وقت العصر. هذا الوقت هل لا يجوز أن يفعل فيه إلا صلاة الظهر فقط نعم يجوز ان تفعل فيه غيره من الصلوات مثل ايش العصر لا لا لا من النوع مثلا طيب لو صلى رجل العاصر غير صحيح غير لا في السفر كان مقيمنا لا تصح لا تصح اذا كان له حق اللي. ليس على الاطلاق ان كان اداءا فلا يصح إذا لم يكن جمعا يعني إن جمع جمع تقديم فيصح حينئذ أو كانت قضاء يقضيها في ذلك الوقت رجل مثلا ما صلى العصر من الأمس فصلى في وقت الظهر من من الغد حينما ذكر هذا لا يشمله الكلام لكن نقول في الأداء الذي لم يرد فيه النص هل يصح أن يصلى فيه العشاء نعم فيكون المراد أن الوقت بين الظهر والعصر هذا وقت متسع يتسع لأداء صلاة الظهر ولغيره من النوافل ولغيره من النوافل بل, ولل بل وللفروض المقضيه بل وللفروض المقضية أو المجموعه سواء كان جمع تقديم او جمع تاخير الشاهد ان الوقت هذا متسع الوقت هذا متسع يعني لا ينحصر فقط في اداء الفرض لا ينحصر فقط في اداء الفرض هذا ضابط الوقت الموسع او الواجب الموسع طيب الواجب المضيق على العكس من ذلك وهو ما لا يتسع غيره معه أو ما لا يتسع لغيره في أن يفعل معه ومثاله مثل صوم رمضان صوم رمضان يبدأ الصيام من طلوع الفجر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يتسع هذا اليوم لأن تصوم معه شيئا آخر في أيام البيض أو الاثنين والخميس، نعم، ما يصل ما يتسع، هو محدد من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس محدد للصيام الواجب الذي هو صيام رمضان، فهذا لا يتسع معه بأن يأتي إنسان ويقول انا أدخل معه صيام الاثنين أو أدخل معه صيام الخميس أو صيام النذر او ما شبه ذلك. إذا هذا اصبح واجبا واجبا مضيقا ما يتسع ما يتسع هذا تقسيم هذا تقسيم الجمهور هذا تقسيم الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابل أما الاحناف فزادوا قسما ثالثا وقالوا الواجب ذو الشبهين الواجب ذو الشبهين وقالوا ذو الشبهين لانه يشبه الواجب الموسع من وجه ويشبه الواجب المضيق من وجه اخر ومثلوا له بالحج مثلوا له بالحج الحج له مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه المواقيت الزمنيه هي, هي اشهر الحج هي اشهر الحج وأشهر حج تبدا من القعده في شوال من أول شوال يعني أشر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر, وعشر من ذو الحجة, الحجة هذه هي أشر الحج وهو الوقت الزماني إذا أردنا أن نطبقه على قاعدة الجمهور فهل هو من الواجب المضيق او من الواجب الموسع طيب إذا قلنا إنه من الواجب الموسع والواجب الموسع يصح أن يؤتى بغيره معه فهل يصح ان يحج يحج الانسان مرتين في اشهر الحج او يقول عندي حج قضاء أنهي في شوال والفريضه يكون في 10 الحجه نعم إذن ما ما يدخل ما يدخل في ضابط الوقت الموسع الذي الذين يقولون يشبه الموسع يجيبون عن هذا لازلت مصر على ان تبع الموسع ها طيب إذا قلنا انه تابع للمضيق على ماذا يحمل كيف يوجه إذا قلنا ان اشهر الحج هنا يحمل على الواجب المضيق فكيف نوجه هذا لا يفعل معه غيره لا يفعل معه غيره يعني لا يحتمل الا الحج واحد طيب هذا يقولون لا ينضبط لماذا لانه من هذا الوجه نعم ما يصح ان تاتي الا بحج واحد في العام لكن أيضا الوقت عندنا متسع الوقت عندنا هنا متسع فلذلك اضطر الحنفية إلى أن ياتي بالقسم الثالث هذا وهذا في الحقيقة لا ينضبط إلا في الحج بالنسبة لهم ولكن الجمهور لا يأخذون برأي الحنفية هنا في التقسيم لأنه لا ثمرة له لأنه لا ثمره له أما على القسمين الأول والثاني في الواجب المضيق والموسع فهذا له ثمرة يعني عادة هو اهم ما يكون في أصول الفقه أهم ما يكون في أصول الفقه عند الخلاف أن يكون هناك ثمرة فإذا لم يكن هناك ثمرة فحينئذ التأصيل والتقسيم نعم لا حاجة إليه وإنما هو من يعني من أبواب الكلام التقسيم الكلامي فما ثمرت تقسيم الواجب إلى موسع ومضيب يعني احدثوا فيه مسألة قالوا أداء الفرض إذا كان عندنا مثلا الظهر إذا كان الوقت الموسع يشمل فرض الخمسة أو صلوات الخمسة فالظهر قلنا من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ما بين الوقتين ايهم الواجب؟ أي هذه الاوقات الواجب؟ أول الوقت؟ أو وسطه؟ أو آخره؟ نعم؟ عند الجمهور؟ نعم؟ عند الجمهور ان هذا جميع ان جميع الوقت ان جميع الوقت صالح لاداء العباده فمن اداه في اول الوقت اجزى ومن اداه في وسطه اجزى ومن اداه في اخره اجزى هذا على راي الجمهور اما على راي الحنفيه فهم يقولون إن الواجب حقيقة هو آخر الوقت آخر جزء من الوقت يتسع للعباده هذا هو الواجب هذا هو الواجب وأما إذا أدى الصلاة في أول الوقت نعم، فإنه كمن أخرج الزكاة قبل وقتها يعني تعجل قبل وقتها فإذا سئلوا عن ذلك قالوا هذا يترتب عليه مسائل على هذا القول عندنا يترتب عليه مسائل أو مسألة مثل الإنسان إذا أخر أداء الصلاة في أول الوقت وتوفي في وسط الوقت هل يأتم أو لا يأتم على قول الجمهور على قول الجمهور يكون لا يأتم, لا يأتم. لا يأتم. لماذا كل الوقت وقت اداء لان كل الوقت وقت أداء كل الوقت صالح للأداء أما على قول الحنفية يأتم لماذا نعم، لا على قول حنفي لا يأثم. حتى على حنفي. لأنهم يقولون آخر الوقت وقت الآخر. طيب. على قول الجمهور؟ لا يأثم. لا. يأتم. لا. يأتم. لا يأتم عند الحنفية لأنه لا يجب، عليك. لا يجب إلا في آخر الوقت. لكن الحنفية هم يقولون يقول نفرق أيضا هنا. إن غلب على ظنه أنه يموت، فهنا يأثم. لأنه حينئذ يكون الواجب الموسع يضيع عند الحنفية ايضا أن الواجب الموسع يضيق متى يضيق؟ مثلا رجل قتل شخصا فحكم عليه بالقصاص فلما دخل وقت الظهر قالوا له أنت ستقتل نعم بعد صلاة الظهر نعم سيقام عليك حد القصاص بعد صلاة بعد صلاة الظهور ونحن نقول أن جميع وقت الظهر، نعم يصح لأداء العبادة عند الجمهور الحنفية يقولون هنا ان الوقت يضيق لأنهم يقولون أن الواجب هو آخر الوقت لكن لما غلب على الظن أو اليقين إذا ثبت باليقين أو غلب على الظن أنه يقتل في أثناء الوقت وحينئذ يضيق الوقت عندهم فلا بد أن يفعل العبادة في أول وقتها وأنه لو مات فإنه يأثر الحقيقة أن هذه من التقاسيم التي تأثرت بعلم الكلام وإلا فلا يترتب عليها ما ذكره كثير من الأصوليين وإنما هذا الوقت الموسع يتسع لجميع العبادة إلا ما يتعلق بتضييق الوقت على ما ذكرنا هذا محتمل هذا محتمل أنه إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه يموت أثناء الوقت فحين إذن يكون التحتم نعم وجوب الأداء في اوله وجوب الاداء في اوله طيب هذا بالنسبه للوقت باعتبار للواجب باعتبار باعتبار وقته طيب الواجب القسم الثالث هو الواجب باعتبار باعتبار المكلفين باعتبار المكلفين وهذا ينقسم الى قسمين واجب عيني وواجب وواجب كفائي واجب عيني وواجب كفائي اما الواجب العيني نعم فهو ما يجب على كل فرد بعينه ما يجب على كل فرد بعينه كالاحكام كالاركان الخمسه الصلاه واجب على كل انسان بعينه أليس كذلك نعم والزكاه على كل انسان بعينه كل هذا تابع للشروط نعم. يعني راجع الشروط مع هذا الصلاه قد تسقط اذا فقدت الشروط لكن نقول يعني المخاطب بالصلاه والزكاه والصوم والحج نعم كل فرد كل فرد مسلم مكلف وهو مخاطب بهذا ولهذا فالواجب العيني تعريفه هو تعريف الواجب عند الاطلاق وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه على الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب على ما ذكرنا سابقا أما الواجب الكفائي فلا ينظر فيه إلى الفرض وإنما ينظر فيه إلى الفعل وإنما ينظر فيه إلى الفعل فإذا قام به من يكفي نعم سقط عن الآخرين سقط الوجوب وسقط الاسم. يعني جمهور أهل العلم يعرفون الواجب الكفائي او فرض الكفائي يقولون ما اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين لكن الاولى أن يقال إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين وإذا سقط الوجوب سقط الاثم وإذا سقط الوجوب سقط الاثم, وإذا سقط الوجوب سقط الإثم وان كان هذا قول يعني الجمهور يقولون إذا قام به البعض سقط الاثم عن الاخرين لكن هذا فيه ضعف يعني هذه العباره يدخل عليها لماذا إذا قلنا سقط الاثم فلا يفهم منها أن الوجوب ساق لماذا لأن هناك من الأشياء الواجبة ما إذا لم تفعل لا يأتم لا يأتم صاحب إذا لم تفعل فإن صاحبها لا يأتم فلذلك الاولى أن يقال سقط الوجوب عن الآخرين إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الآخرين وإذا سقط الوجوب يكون من باب اولى أن يسقط أن يسقط الاثم بالسرع وأما فروض الكفايات أو الواجب الكفائي فهذا امثلته كثيرة امثلته كثيرة مثل الصلاه على الجنازة أو غسل الأموات وما شابه ذلك المهم أنها في الشرع كثيرة إذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقي على تعبير الجمهور أو يقال سقط الواجب سقط الواجب عن الباقين هذا تقسيم الوقت باعتبار هذا هذا تقسيم الواجب باعتبار باعتبار المكلفين